فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أخنتموهم فشدوا وثاقا فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم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 أفمن كان على بينه من ربه كمن زيّن له سوء عمله كمن زيّن له سوء عمله واتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنها مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ فِيهَا 124. وأنهار من عسل مصفا 125. ولهم فيها من كل الثمرات 126. ولهم فيها من كل الثمرات 127. ومغفرة من ربهم 128. ولهم فيها من كل الثمرات مَرَاتٍ وَمُنْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَشُقَّ مَا انْحَمَمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ يَمْئُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَانُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالُوا نَفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 سوف في النذم بكون المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا 129. وذكر فيها القتال 120. وذكر فيها القتال 121. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الامر فنو صدق الله لكان خيرا لهم فهل نسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولاء مِنَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا الذين ارتدوا على ادبرهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهو ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم استرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَٰكِنَّ إِنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ ان الذين كفروا وصد عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين, بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط امالهم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 ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَرْفُرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ انما الحياه الدنيا لعب وله انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحكم تدخلو ويخرج اضغانكم